وحي ماك أبغي يا إلهي راجيا وحي ماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرجل ridoq jad biwala i roh maga Ja, ja